آنتفیر آتا و فاینی لیت عني و من وكفى قلبي أنا مسلم أجداني من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم دانيا دموها دموها بتكلم دانيا دموها, دموها بتكلم اتكلم امسا في الوحدة وفقتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل وأصبر قلبي وتمن على نادي الشوء أنا حسن وأصبر قلبي وتمن على بالمدين على بالمدين وتن على الشوء انا نادي الشوق انا حفتان واصبر قلبي وتن من على بال ما على بال ما تجيني قوتنا صمعني بقربة تقاوي وعدني أمسافر وحدك وفيتني لتبعد عني لتبعد عني وتشارك الامور بقت حلالك والبعد غير احوالك شايفلك غباطك حلالك والبعد غير احوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دائما على بالك تنسى وحدك او عني, لتبعد عني بعدك حيطاؤ دنا قلبي عور ما يتحاول حفتك رك أكتر من الأول أكثر من الأول ما كان بعدك حيطاؤ دنا قلبي حاول حبك تكرك أبطر من الأول أكثر من الأول بس انت تبقى بس انت ياك تبقى تفاكرني هنسافر واحدة Let me be the me